دَبَّتْ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَالتَّصْرِيفَ فِي الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُحْذِرُهُ مِنْ رَبِّهِ يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من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 الله الذي تخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون وتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن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 إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ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 وَخَلَقَ اللهَّ السَّمواتِ وَالْأَرضَ بِحَِّ وَنتُجهزَا كلُلّ نَفْسٍِ بِمَا كَ سَبَْ وَهُمْ مِ لَا يُظْلَمون أَفَوأَيتَمَن التَّخَذَ إلَهُ هَوَامُ وَضََّ اللهَّ وَنَاعِلمِ وَخَتَمَا ل سَماء وَقَلْبِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ رِشَاوَة فَمَن يَفْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّام أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الذَّهَبُ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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يحسر المبطلون وترى كل أمة جاتية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب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 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم تَنَازُلُ مَا عَمِلُوا حَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ لِلْيَوْمِ نَاسًا قُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ هذا هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِقَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ